الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإن تشارك الراوي ومن روا عنه في السن واللقي فهو الأقران وإن روا كل واحد وإن روا كل منهما عن الآخر فالمدبج وإن روا من دونه الأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل وان جحد الشيخ مرويه جزما رد او احتمالا قبل في الاصح وفيه من حدث ونسي وان اتفق الرواه في صيغ الاداء او غيرها من الحالات فهو المسلسل روايه الاقران والمدبج والاكابر عن الاصاغر ما المراد برواية الأقران وبالمدبج عند أهل الحديث وإذا روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فبما يسمى ذلك عند المحدثين الجواب المراد برواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله وأما المدبج فالمراد به أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون كل كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخر وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر ومنه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ومن فوائد معرفة هذا النوع دفع توهم الانقلاب في السند تنبيه هذا النوع قليل وفي عكسه كثرة لأنه الأصل ومنه رواية من روى عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله الرسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد في هذا المبحث هو رواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ. ويكون أحدهما روعا عن الآخر ويكون أحدهما روعا عن الآخر يعني ليس كل من الاثنين روعا عن الآخر لأنه, لأنه إذا كان كل منهما له اسم خاص يقال المدبج لكن رواية الأقران يدخل فيها المدبج ويدخل فيها غير المدبج لأن, الرأي لأن أحد التلميذين يمكن أن يكون أحدهما روعاً أخر وثاني ثانيما روعا ويمكن أن يكون فيه أن كل منهما روعاً الاخر فإذا كان كل منهما روعاً أخر فيقال له المدبج لأن فيه تساوي تساوي بين الطرفين وبين الجانبين و وأما إذا كان من جانب واحد فلا يقال له مدبج ولكن يقال له أقران وعلى هذا فإن الأقران لفو عام يشمل رواية التلميذ عن صاحب عن زميله أو كل منهما عن زميله فإن هذا يقال له أقران والمدبد نوعا خاص من أنواع الأقران وهو أن كل واحد منهما يروي عن زميله كل واحد منهما يروي عن زميلهما تلميذان لشيخ وإذا كان كل منهما روى عن الآخر فالمدبج وإذا كان أحدهما روى عن الآخر والثاني لمروي فيقال لها الأقران وعلى هذا فإن المدبج خاص بما روى أحد الطرفين عن الآخر الزميلين عن الاخر والأقران يعني يكون شاملا لما إذا كان روى وحده يعني عن صاحبه وشاملا لما يكون روا كل من عن الآخر فإن لفظ الأقران عم ولهذا كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة نعم وإذا روى الراوي عمن هو دونه في في السن أو في اللقيه أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر من ومنه من, من, من, من, من, من, من الذي تقدم يعني رواية الراوي وكون التساوى ان في الشيوخ من من المسؤولين بذلك محمد بشار ومحمد بن ابن المثنى محمد بشار وابن المثنى يعني متماثلين متماث كان متماثلين في الشيوخ والتلاميذ وفي السن وناس في واحدة واحده ولهذا قال حجر في ترجمه محمد بن المثنى وكانت وكان هو من دار كفر سيرهان يعني معناه ما حد يسبق الآخر متماثلين مرة لأن فرشه الرهان يصير متماثلة يعني حتى يتميز من يسبق ومن لا يسبق لكن التماثل يعني حاصل بينهم في الشيوخ والتلاميذ والسن واللقي يعني المشايخ فهذا يعني هذا من الأقران فإذا كان أحدهما روى عن كل منهما روى عن الآخر يقام المدبج وإن كانت الرواية من حدهما دون الآخر فإنه يعني يقال له, يقال له أقران لكن لا يقال له مدبج وعلى هذا في رواية الأقران أعم أعم رواية المدبج مدبج كل منهما عن الآخر وأما الأقران المدبج وغير المدبج كل جدا يدخل به رواية الأقران وبعد ذلك الرواية الأكابر عن لصاغر الأكابر أن يروي يعني يروي الراوي عن من هو دونه في السن أو اللقي أو المقدار في السن بأن يكون يعني الراوي أصغر أكبر من المروي عنه الراوي أكبر من المروي عنه يعني الراوي عن من هو دونه يعني في السن أو في اللقي يعني في اللقي يعني لقي المشايخ لان لقي المشايخ يعني يكون يعني أحد يكون معمر فيلقى يعني أحد من المشايخ لم يلقه الثاني فإذا روى يعني الذي يعني حصل منه اللقي الكثير لمن هو دونه في اللقي فيقال له رواية أكابر عن صاغر وإذا كان دونه في المقدار يعني في المنزلة وعلو المنزلة فأيضا كذلك يقال له رواية أكابر عن صاغر يعني أن ما كان ثقة ثقة أو ثقة حافظ يعني هو في المقدار أعلى مما يقال في ثقة لأن التعديل إذا قيل ثقة ثقة ثقة ثقة فهو أعلى من ثقة وإذا قيل ثقة حافظ فهو أعلى من ثقة فإذا روى من هو ثقة حافظ أو ثقة ثقة عن من هو ثقة هذا أيضا من رواية الاكابر عن الأصابر وقد سبق أن نر بنا أن هذا النوع يقال له الشاذ والمحفوظ لأنه إذا كان الثقه خالف منه وثقة منه فإن رواية الثقة يقال لها شاذة ورواية الأوثق يقال لها محفوظة ويقال لها محفوظة فإذا يعني إذا روى من هو ثقة حافظ عمن هو ثقة يكون روى عن من هو دونه في المقدار وفي المنزلة, وفي المنزلة على هذا فإن, يعني فإن هذا هو المقصود برواية الأكابل على يعني أن يروي عن من هو دونه أن يروي يعني عن من هو دونه في السن أو في اللقي أي لقي المشايف أو في المقدار أي بعلو يعني علو المنزلة وفائدة يعني معرفه هذا النوع لا يظن الانقلاب لأن الأصل أن التلميذ يأخدون عن المشايخ فإذا وجد شيخ يروي عن تلميذ قد يكون فيه قلب ولكنه لا يكون فيه قلب لأن هذا من قبيل روايه الكابر على صاغر وإن كان الجاده ولا صاغر عن الكاذر ولا أن يروون لكنه قد يظن أنه إذا وجد شيخا يروي عن تلميذ يقول هذا مقلوب الاصل ان التلميذ هو اللي يروي عن الشيخ فاذا عرف هذا عرف انه على خلاف القاعده وعلى خلاف الاصل الذي هو كونه يعني روى ال الكثير عن الصغير سواء كان في السني او في اللقي اي لقي المشايخ او في المقدار اي علو المنزله ما يتعلق بالأقران و بالأقران رواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون أهد تلميذين قد روى عن زميله المدبج أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخر ولا كابر وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاّغر ومنه رواية الآباء عن الأبناء. يعني هذا ما رواية الأكابر عن الصاغر لأن يعني الابن صغير والأب كبير والأب يروي عن ابنه يعني هذا خلاف الأصل الأصل ال الابن يروي عن الآباء. الابن يرون عن الاباء فاذا وجد ان ابا يرمي يروي عن ابنه فهذا من روايه الاكابر عن الصاغر وكذلك روايه الصحابه عن التابعين رواية الصحابة عن التابعين خلاف الاصل الاصل التابعين يرون عن الصحابه فاذا وجد روايه عن صحابي عن تابعي يكون هذا على على خلاف الاصل وكذلك يعني الشيخ عن تلميذه لأن رواية التلميذ عن الشيخ هو الأصل وإذا وجد أن الشيخ روى عن تلميذه فهذا يعتبر خلاف الأصل وكل ذلك لأن فائدته أو فائدت معرفته ألا يظن الانقلاب، لان لأن الأصل أن التلميذ الإبن يروي عن ابيه والتابعين عن الصحابة والتلاميذ عن الشيوخ نعم بعده. هذا النوع قليل وفي عكسه كثرة قليل يعني الأكابر عن الأصغر قليل وفي عكسه كثرة الذي هو الأصغر عن الأكابر نعم ومنه في عكسه كثرة لأنه الأصل ومنه رواية مرّوا عن أبيه عن جده كرواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كرواية عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده والمشكور ان يعني ان يعني عمرو بن شعيب يروي عن ابي شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو يعني ليس روايه عن جدي شعيب وانما هو عن جدي عن جديه يعني الذي عبد الله عبد الله بن عمرو يعني فيكون متصلا والا لو كان ابن شعيبا يعني ولا يكون يكون فيه انقطاع نعم وكذلك يعني, الـ يعني الـ كل, ما كل ما كان من هذا القبيل من رواية الراوي عن نبيه عن جدي وقد سبق ان مر بنا كثيرا في صحيح البخاري رواية بريد بن عبد الله بن أبي برده عن نبيه وسعيد بن أبي برده عن نبيه عن نبي موسى فرواية سعيد بن أبي برده عن نبيه أبي برده عن نبي موسى من رواية الابن عن الأبي عن جد ورواية بريز بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى، من رواية الحفيد عن الجد والجد عن والجد عن الابن، والجد الذي هو يعني جد وبريد يروي عن أبيه من رواية حفيد عن جد وابن عن أبيه. السابق واللاحق والمهمل، من المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين مع التمثيل. وما هو المهمل وما حكم روايته المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ أحدهما فوق الشيخ المروي عنه في المرتبة مع تباعد ما بين موت الراويين عن الشيخ مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك مئته وخمسون سنة وذلك أن الحافظ السلفي سمع منها أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ومات على رأس خمسمائة من الهجرة ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة انتهى فالبرداني يقال له السابق وعبد الرحمن يقال له اللاحق والمهمل هو ان يروي الراوي عن اثنين هذا السابق واللاحق السابق واللاحق ان يشرك يعني راويان عن شيخ ويتباعد ما بين موتهما اي هؤلاء الراويين ولا بد فيها من روايه لكابر عن لصاغر لكابر عن لصاغر يا فيها يعني في هذا النوع كابر عن صغر بأن يكون شيخ كبير روى عن تلميذ له صغير ثم مات وعاش هذا التلميذ الصغير حتى أدركه يعني من هو صغير وأخذ عنه وتأخر موته فيقول حافظ بن حجر أكثر ما, يعني ما وقفنا عليه من ذلك ما بين التلميذين او الراويين مائه وخمسون سنه وذلك ان الحافظ في رواه عنه شيخه ابو علي نعم ابو علي, دعم أبو علي البر... البرداني رواه عنه شيخه ثم, ثم مات في زمن مبكر هذا الشيخ الكبير وعاش هذا التلميذ الصغير حتى يعني ادركه سبطه وسبطه عاش و وتوفي فكان بينهما 150 سنة بين وفاة يعني عبد الرحمن بن مكي الذي هو سبط السلفي الذي هو ابن بنته مع الفغداني الذي هو الشيخ الكبير الذي روى عنه روى عن تلميذه الصغير ومات في زمن مبكر ثم عاش هذا التلميذ الصغير حتى روى عنه سبطه ابن بنته وعاش ذلك الصبت حتى صار بينهما مئة وخمسون سنة يعني بين الراوي هذا يقال السابق واللاحق السابق واللاحق من الراويين السابق اللاحق من الراويين يعني, يعني شيخ كبير روى عن تلميذ صغير ثم مات في زمن مبكر وعاش هذا التلميذ الصغير حتى أدركه أسباطه وروى عنه سبطه وعاش ذلك السبث حتى مات في زمن متأخر طال عمره فصار بينهما مقدار 150 سنة قال هذا الحافظ أقد أكثر ما وقفنا عليه من يقال له السابق واللاحق نعم والمهمل هو أن يروي الراوي لثين متفقين اسم فقط أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما وحكم هذه الرواية القبول إن كان ثقتين وإلا ردت ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وهما ثقتان نعم بعد من نحن ثم هذا المهمل المهمل هو الذي يذكر الواحد اسمه ويشاركه غيره في الاسم ولا يعرف يعني من هو يعني مثل يعني مثل الذين يشتهر بهذا حمادي بن زيد وحمادي بن سلمة وسفيان بن عيينه وسفيان الثوريين فإنهما يعني يعني يعني في زمن واحد ويعني وإذا جاء سفيان يحتمل أن يكون الثوري وأن يحكون ابن عيينة، وحماد يحتمل أن يكون ابن زيد وأن يكون ابن سلمة يحتمل هذا وهذا يعني ف... فإذا كانت ثقتين ما فيه إشكال لأن الحديث كيفما دار على ثقة إن كان هذا أو هذا النتيجة واحدة يعني ما دام النهداير بين اثنين إما حماد بن سلمة أو حمد بن زيد أو سفيان الثوري وصلان عيينة، سواء هذا أو هذا الحديث صحيح لأنه جاءت انتقادات وإنما الإشكال لو كان أحدهم ضعيف والثاني ثقة إذا كان إذا كان أحدهم ضعيف والثاني ثقة فإنه لا يعول عليه الاحتمال يكون الراوي هو ذلك الضعيف أن يكون الراوي هو هو هو ذلك الضعيف ويعرف هو يتميز يعني بمعارف الشيوخ والتلاميذ بمعارف الشيوخ والتلاميذ لأن بعض التلاميذ يكون أخص بأحدهم أو أحد يروي عن ابن عيينه ولا يروي عن الثوري وحد يروي عن الثوري ولا يروي عن ابن عيينه وكذلك أيضا الشيوخ، أحدهما يعني يروي عن شيخ وثاني لا يروي عن ذلك الشيخ مثل إذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عن الزهري فالمراد ابن عيينه إذا جاء سفيان غير منسوب وشيخه للزهري فالمراد به ابن عيينه وعلى هذا فإن المهمل هو أن يشترك يعني شخصان في لسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولا يتميز أحدهما وإنما ذلك يعرف بالتلاميذ والشيوخ يعرف بالتلاميد والشيوخ فعند ذلك يعرف يعني من هو من هذا ومن هذا والحافظ نزي بعدما ذكر حماد بن زيد وذكر بعده ترجمه حماد بن سلمة في تهذيب الكمال عقد فصلا يعني ذكر فيه يعني ما يختص به هذا وما يختص به هذا قال اذا كان الراوي عن فلان وفلان وفلان فالمراد بحماد بن زيد واذا المراد كذا كذا حماد بن سلمة هذا فصل عقده بعد ترجمتي حماد بن سلمة لان حماد بن زيد وحماد سلمة يعني ذكر ترجمتهما مع بعض لأن الزاي يعني بعدها السين بعدها السين فذكرت ريم الحمد بن زياد ثم ذكر حمد بن سلمة وبعد ترجمتهما جميعا عقد هذا الفصل الذي بين فيه ما يتميز به أحدهما عن الآخر عند الإهمال يعني تميز به أحدهما عند الإهمال حونا لا ينسب يعني أنه إذا كان روا عنه فلان أو روا عن فلان فالمراد به فلان وإذا كان روا عن فلان عنه فلان وراه عن فلان به فلان فإذا معرفة المهمل تعرف بالشيوخ والتلاميذ بمعرفة الشيوخ والتلاميذ ومن يكون خاصا بهذا ومن يكون خاصا بهذا والتعويل يعني وإذا كان ثقتين فما فيه إشكال مثل إذا جاء, إذا جاء أحمد فمن أحمد بن صالح ومن أحمد بن عيسى يعني ذكر اسمه يعني آآ آآ وليم يذكر اسمه به في صحيح وفي بن عيسى وفيه محمد يذكر أحيان بن سلام وأحيانا الذهلي محمد بن يحيى الذهلي وكل من ثقة هذا موجود في البخاري لأنه كيفما دار دار على ثقة ولكن إشكال فيما إذا كان أحد المهملين يعني ثقة والثاني ضعيف فهذا هو الذي لا يحتج بالحديث إلا إذا عرف أنه ثقة لاحتمال أن يكون ذلك الراوي هو الضعيف الذي لا يعول على روايته أعد المهمل أن يروي الراوي عن الثاني متفق الاسم فقط أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجدي, الجدي أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما وحكم هذه الرواية القبول إن كان ثقتين وإلا ردت ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وهما ثقتان نعم وكذلك محمد بن سلام ومحمد بن ذهلي إذا جاء محمد ولم ينسف وإما هذا وإما هذا وكل من ما ثقة نعم منحدث ونسي ما حكم الرواية التي رويت عن شيخ ثم جحدها جزما أو احتمالا واذكر شيئا من الكتب المصنفة في نسيان الشيخ ما حدث به مع ذكر مثال من ذلك الجواب إذا جحد الشيخ ما روي عنه جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك ردت تلك الرواية أما إذا احتمل كلامه الجحد كأن يقول ما أذكر هذا فالأصح أن تلك الرواية مقبولة ويحمل على نسيان الشيخ وفي هذا النوع صنف الدار قطني كتاب من حدث ونسي قال الحافظ بن حجر بعد ذكره مصنف الدار قطني هذا قال وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير من المحدثين حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الروايه عنهم صاروا يروونها عن الذين رواها عنهم عن انفسهم انتهى ومن امثله ذلك حديث سير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا في قصه الشاهد واليمين قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي, عن أبي هريره مرفوعا بكذا ثم بعد ذلك من حدث ونسي، من حدث ونسي، يعني فا يعني إذا, إذا حدث بحديث ويعني ذكر له فقال يعني كذب علي يعني رده جزما أو أنكره جزما وقال أنا ما قلت هذا هذا كذب علي فإن ذلك يرد لأن أحدهم كاذب الذي قال الذي قال حدثني فلان يحتمل يكون كاذبا والذي قال كذب عليه يحتمله يكون كاذبا فإذا يرد الذي حصل فيه الجزم والجحد من الشيخ بأنه ما حدث بهذا الحديث باحتمال أن الكذب حصل من واحد منهما فلا يعول عليه أما إذا كان ما كذب ولكن قال ما أذكر, ما أذكر ليس على بالي هذا الشيء فهذا يقبل ويكون محمولا على أن نسيان الشيخ لانه ما ما أنكره جزما وإنما قال لا أذكر ومعلوم أن الإنسان قد يحدث الشيء وينساه قد يحدث شيء وينساه ويكون على باله وهذا الذي أخذ الحديث يعني متحقق من ذلك وهذا نسي فنظر هذا يقبل لأنه النسيان يطرع على الإنسان وإذا ما أنكره جزما فإنه يقبل ويعول عليه ولهذا يعني كما يعني جاء في المثال الذي ذكر أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن نبيه عن ابي هريره حديث القضاء واليمين القضاء في الشاهدي واليمين الشاهدي واليمين يعني جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله بالشاهد واليمين وذلك أن المدعي اذا ادعى دعوة على انسان وانكر ذلك المدعى عليه يطلب يعني من المدعي ان ياتي بشهود ياتي بشاهدين فان اتى بشاهدين حكم له وان لم يأتي ياتي بشاهدين ولكنه عنده شاهد واحد عنده شاهد واحد فإن هذا يقبل ويحلف مع اليمين مع الشاهد لأنه عنده بعض النصف البينة فيعني رجح جانبه فيعني طلب منه أن يحلف أما لو لم يكن عنده شهود فإنه يحلف المدعى عليه يحلف المدعى عليه والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل بشهدي اليمين لان الشاهد معه لأن المدعي معه قوه وأنه وجود شاهد لكن نقصت البينه فجبرت باليمين منه واما اذا كان ما عنده بينه ما فيه لا يمين المدعى عليه ما فيه لا يمين عليه او انه ينكل فلا يحلف فيحكم عليه فيحكم عليه بالنكول نقول هذا يعني كان يعني سهيل يعني لم ينكر ذلك فكان بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز وردي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عني اني حدثته عن ابي عن هريره بكذا فهذا هذا هو الفرق بين من حدث ونسي ومن وكان في نسيانه جازما يعني جازما ومنكرا للروايه عنه فان هذا لا تقبل ولا يؤول عليه وإن كان يعني غير جازم ولكنه روان ويعني يقول ما أذكر هذا الشيء أو ليس على بالي يعني ليس على بالي اني أحدث بهذا الحديث فإن هذا يقبل ولا أباس به أعيد إذا جحد الشيخ ما روي عنه جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك ردت تلك الرواية أما إذا تمل كلامه الجحد كأن يقول ما أذكر هذا فلا صح أن تلك الرواية مقبولة ويحمل على نسيان الشيخ وفي هذا النوع صنف الدار كتابا حدث ونسي قال حافظوا بعد ذكر مصنف الدار قطن هذا وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير من المحدثين حدثوا بأحاديث فلما عدد عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الرواية عنهم صاروا يرونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم ومن أمثلة ذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي, عن أبي هريره رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف فقلت إن ربيعه حدثني عنك بكذا فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثت عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا بكذا انتهى نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ونمكم الله الصواب وفواكم من الحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم ونمسمين أجمعين آه. آه. يقول السائل إذا جحد الشيخ مرويه جزما بقوله كذب علي هل يقتضي ذلك جرح الراوي ما يقتضي ذلك جرح الراوي لأن كل منهما يعني محتمل ان يكون كذب يعني ويعني قد يكون يعني هذا الذي جحد يعني قد يكون هو الكاذب وقد يكون الكاذب يعني ذلك. لكن لا يقفى ذلك أن ذلك الذي روى عنه يعني يكون مجروحا وأنه لا يعول عليه بل كل واحد منهما كذب حصل منه الكذب يعني هذا حصل منه الكذب في احتمالا يكون ذلك صادق الذي قال كذب عليه ومحتمل يكون هو صادق والذي قال كذب عليه هو الكاذب يقول هل اشتراط المقدار في روايه الأقران بمعنى المنزلة ام كثره الاحاديث لا مقصوده المنزلة وليس كثره الاحاديث وليس كثره الاحاديث يعني هذا حديثه كثير وهذا قليل, قليل وهذا كثير وانما مقصوده المنزلة يعني بان يكون يعني اوثق منه او يعني اوثق منه يعني بان يكون حصل تقدمه عليه يعني في, في, في الحفظ والإثقان يقال ثقه ثقة حافظ أو ثقة, ثقة ثقة وهذا قيل فيه ثقة فقط ولهذا رواية الراوي عن من, يعني عن من أوثق منه قد يكون كما عرفنا في الشياء قد يكون بتعدد الطرق وأن يكون عجز من الثقات وقد يكون ثقتين إلا أن أحدهما أوثق من الآخر الا انا حاجههما اوثق من الاخرحدهما ثقه حافظ والثاني ثقه فقط نعم يسال الاخ عن كتاب الدارقطني في من حدث ونسي هل هو موجود و لا ادري لا هل يحكم على من حدث ونسي بانه ضعيف الضبط لا ما يقال ما يقال الا اذا كان كثير اذا كان كثير وتفر عن هذا الشيء يمكن اثر ذلك فيه. واما اذا كان حصل منه يعني شيء يسير ما, ما, ما يحكم عليه ما يقول من يتابع الدرس عبر الشبكة مباشرة هل يعتبر من تلاميذ الشيخ وقد درس عليه هذا الكتاب ولو أن يقول سمعت يعني إذا كان أنه متحقق يعني يخبر بالواقع يعني سمعته يعني ما يقول سمعته كأنه حضر لأنه قد يكون الشيخ في بلد ما خرج منه وذلك التلميذ في بلد ما خرج منه فإذا يعني قال ان سمعته في الاذاعه وسمعته بواسطة يعني بواسطه هذا يصير أما كونه يقول ان انه سمعه وانه يعني من تلاميذه فقد يكون الامر كما قلت يعني هذا الشيخ في بلد ما خرج منه والتلميذ في بلد ما خرج منه فلا يمكن يكون شخنا على خلاف إلا عن طريق السمع الصوت، وسمع الصوت يحتاج الآن له يبين، يعني حتى لا حتى لا يقال يعني إنه كيف كيف سمعه أو كيف صارت ميته وهو ما خرج من بلده، وهذا ما خرج من بلده. هل يشترط في رواية الأقران أن يستوي في السن السني أم يكفي الأقد عن الشيخ؟ ما يلزم ان يكون متماثل في السن في في, في الولادة والوفاة يعني ترى الولادة وترى في لكن يعني يكونهم في الأخد عن المشايخ يعني في اقران متماثلين وإن كان بعضهم بينهم سنوات قليلة فإنهما يخرج عن كونه مقرا ليس بلازم أن يكون تاريخ الولادة و تاريخ واحد وإنما المهم التقارب في السن هذا يسأل كذلك عن التقارب في السن عشر سنوات فرق بين التلميذين هل هما أقران أقران نعم هذه عشر سنوات يعني ما إذا كان مثلا واحد عمره تسعين وثاني عمره يعني همانين يعني يعتبر نقرأ. ما الفائدة من معرفة السابق واللاحق معرفة السابق واللاحق يعني معرفة يعني إمكان يعني هذا الشيء وأنه إذا وجد أنه يعني لا يستنكر يعني بأن يقال كيف عقل أن يكون كذا وكذا لأن الإنسان إذا تصور يعني لأن الإنسان ما يتصور شيء لكن إذا تصور أن يعني شيخا كبيرا تقدم السن يعني عن روى عن تلميذ صغير جدا ثم مات ذلك الشيخ ثم عاش ذلك التلميذ الذي اخذ عنه الذي اعتبر شيخا لشيخا في رواية السابق اللاحق يعني حتى عاش دهرا طويلا وادرك اناس يعني بعده يعني بينهم في المسافة. ثم هذا الذي روى عنه عاش يعني مئة سنة أو, يعني أو قريب مئة سنة فإنه يحصل بذلك أن الرواية صحيح ما فيها إشكال لأن الذي لا يتصور يعني هذا الشيء قد يقول هذا وغير معقول يعني بين هذا بين هذا 150 يعني في يرويان عن شيخ وبينهم 150 سنة يعني فائده هي معرفة أن مثل هذا لا يعني يستنكر لا يستنكر لأن تصور عرف يعني شيخ على وشك الوفاة يعني حدث ونأ ومات بعده بيوم ويومين أخذ عن الميلين وتلميثه صغير جدا عمره مثلا عشرين سنة عاش ثمانين سنة ويعني صار له أبناء وأسباط وبعض الأسباط روى عنه وعاش ذلك السبط يعني ثمانين سنة فعند ذلك يتصور فإذا فائدته ألا, ألا يبادر إلى جحد أو إلى إنكار يعني مثل هذا الشيء يقول من من الصحابة روى عن التابعين ما أذكر. يقول كيف يعرف إن مثل هذه الروايات صحيحة أو حصل فيها القلب إنما تحدثنا عن رواية الأكابر عن الأصاير وقلنا معرفة هذا النوع لئلا يظن الانقلاب. هذا هو لأن لأن لأن كون يعني شيخ روى عن تلميذه روى عن تلميذه يعني الذي يعني الذي يرى ان الشيخ روى عن تلميذ مع انه لا يعرف الا التلميذ عن الشيخ قد يظن ان الشيخ بس حصل قلب يعني حصل, يعني حصل قلب لانه ف... ما يتصور الا الجاده وهي التلميذ عن الشيخ وما كان يتصور ان الشيخ يروي عن التلميذ فيكون مثل ذلك يعني معرفته وانه كان روى عن تلميذه بان ياتي نص يعني بانه روى عن تلميذه أولا يعني أن فلان صحب عن تلميذه نعم. يقول ما الفرق بين المهمل والمتفق المفترق المتفق المهمل يعني, آه يعني آه المتفق المفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أباهم وتختلف أشخاصهم هذا نوع من نوع العلوم الحقيقة المتفق المفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أباهم وتختلف أشخاصهم وأما يعني ثاني وشو المهمل نعم. نعم أما المهمل فهو يعني أن يعني يكون فيه رواية يعني لأن متفق المحترك يعني وإن لم يحصل هناك يعني روايات المهم أن هذا اسم وهذا اسم هذا اسم مطابق لهذا الاسم ولا يلزم يكون هناك رواية لكن المهمل يعني فيما إذا كان يعني رواية يعني فيها رواية حصل يعني ر... يعني آ... آ... رواية يعني بعضهم عن بعض أما المتفق المفرق فهو عام يعني مثل ما سبقا مر بينا في قضية المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف والمصحف والمحرف يعني فإن يعني في مخالفة إذا كان في مخالفة يعرف أن ما كان يعني أكثر مصاحبة أو أكثر ملازمة فإنه يحمل عليه في شرط هل, هل شرط ابن حبان أن الأصل السلامة فل هذا شرط صحيح ما أدري عن شرط ابن حبان لكن ابن حبان رحمه الله يعني احيانا يعني يذكر يذكر الراوي في كتاب الثقات وأحيانا يذكر في كتاب الضعات نفس الشخص ولهذا الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب عند ذكر عبد السلام بن عبد الجنوب قال ولا يغتر لذكر ابن حبان له في الثقات فقد ذكره في الضعفة ولا يغتر بذكر ابن حبان له في كتاب الثقات فقد ذكره في كتاب الضعفة يعني نقد يكون يعني أن, إن يعني أن الشخص اللي وثقه ابن حبان قد يكون أنه هو نفسه ضعاق ذكره في كتاب في كتاب الآخر مثل ما في هذه الترجمة في, في تقريب التهذيب عبد السلام بن أبن الجنوب يقول السائل أنا مسافر صليت العشاء مع مقيم فهل لي أن أصلي الشفع مع الوتر أو أصلي الوترة واحدة فقط هذا السؤال صليت صليت وراء مقيم انا مسافر نعم. صليت العشاء مع مقيم نعم فهل اصلي الشفع والوتر او اصلي الوتر واحده يعني الوتر يعني ال1000 يكفي لكن كونك تاتي بينتين وتصلي وتأتي وتاتي بالوتر بعدها يعني هذا هو هو الذي ينبغي هو الذي ينبغي يعني ما يكون إنسان يقتصر على انما ما يأتي الى بركعة لكن لو أتى بركعة واحدة كفا أقول لو أتى بركعة واحدة لم يسبق شيء كفا لكن لو كان أتى بركعتين قبل أن يوتر يعني بواحد بواحدة أو لا يقول شخص يستعمل الحلف بكثرة وهو لا يقصده فكثيرا ما يقول والله سأذهب والله سأدخل والله فهل يعاقب على هذا اللا... آه... آه... سبقاً ذكرت أن إبراهيم النخى رحمه الله قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد والعنصرار كانوا يضربوننا على اليمين يأدبونهم حتى لا يعودون أن الحلف وان يحترموا الحلف ويحترفوا باسم الله ولا يكون يعني يسهل عليهم أن يقول والله والله دائما يعني ما يتكلم إلا بالحلف يعني يتحرز من استخدام اليمين ومن كثرة ذكر اليمين فكانوا يؤدبون أبنائهم على أنهم لا يعودون أنفسهم يعني لا يعودون أنفسهم على الحلف لكن اليمين التي يعني هي التي يجزن بها ويريد نسان يعني عقد اليمين لما عقدتم الأيمان يعني اليمين التي يعني يكون كفارة هي التي يقصده الإنسان ويعزم عليها وأما إذا كان يعني جرع لسانه لا والله بلا والله ومثل ذلك فإن هذا يعني من لغ يمين. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما صحتكم لمن ابتلي بسريرة من السرائر ابتلي بسريرة أنا ما أدري يعني إيش المقصود بهذا السؤال ما لا في الإنسان اذا كان يعرف ان هذا العمل يعني منكر فليتقل في نفسه ولا يقدم على هذا العمل الذي هو منكر ولم, ولم يسمه وانما كنا عنه فهو اعلم بنفسه و ادرى بنفسه فان كان يعلم ان هذا أمر منكر فليتقل في نفسه و أن ان يعني يبقى على على هذا الامر المشين الذي يعني الذي يحق في نفسه ولم يسمى الواجب عليه أن يتقل له عز وجل ويحذر أن يعني يكون يقدم على أمر جاء في الشرع ما يدل على تحريمه أو يترك شيئا جاء الشرع على فعله جاء الشرع بفعله نعم. يقول أحسن الله إليكم أنا من خارج هذه البلاد وأختي مسحوره منذ ثمان سنوات وأنا أعالجها بالرقة الشرعية ولم تشفى وقد اعترف الساحر بفعلته واشترط علي مبلغا من المال ليحل السحر عن أختي فهل يجوز لي حل السحر عن أختي بسحر عند هذا الساحر لا أدري ما استطيع اقول انه يذهب للساحر الساحر يعني يعني يعني الواجب, الواجب أنه يتخلص منه يعني بالقتل أو بداعه السجن هذا هو الأصل يعني في السحرة هذا هو الأصل في السحرة حتى يكتفي الناس من شرهم وأما بالنسبة لهذا الذي يعني اسألت فأنا الذهاب للساحر واتفاق مع الساحر او عطاء الساحر يعني شيء هذا هذا لا يجوز أحسى الله لكن إذا كان لكن إذا كان هذا إذا كان في جهة تستطيع أنها تخلص الناس منه يا رفا أنت أرفع أمره إلى هذه الجهة إن إن كان نعم يقول السائل هل يجوز بيع القفازات للملاكمة الإنسان لا يا أقول يبحث عن مهنة في الأشكال لا فيها لأن السائل ولشك إنها سأل, إن سأل عن الأشكال والجواب دع ما يريبك إلا ما يريبك السلعة أو الشيء الذي في نفسك منها ريبة اتركها إلى شيء لا ريبته فيه هل يجوز الدعاء على اهل البدع وسبهم إذا كان دعا لهم بالهداية هو الاولى ولكن إذا يعني حصل شرهم وانتشر شرهم والناس ما يستطيعون يوقفون عند حدهم إذا دعي عليهم المظلوم والإنسان الذي يعني حصل له نضرر بماذا دعا على من ظلمه له أن يفعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ الى اليمن قال فإنهم جابوك لذلك يعني لأخذ الزكاة إعطاء الزكاة قال فإياك وكرم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب يعني إذا كان لسان يعني أخذ أكثر مما يجب عليه فإنه ظلم فالمظلوم اذا إذا دعي حري أن يجاب نعم رزاكم الله خيرا